فَكَسَونَ الْعظامَ لَلحمَن ثمَّ أَنْ شَأْنهُ خَلقًا آآ آخرَر فتَبَكَ اللهَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقين ثمَُّ إِكُم بَعدَذَلِكَ لَمَتُون ثمَُّ إِكُم يَوْمَ الْ القِيَامَةِ تبعثون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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالزَّهْرِ وَأَكْلِ الثَّمَرَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَسِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُدُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 فَقُلِ الْ الحَمْدُ لِللَّهِ ال الذي الذيذينَ جَّان مِنَقَوم الظَّالِمين وَقُ رَبِّ أَزِلنمٌ زَلَم مُبارَارَكَو وَأَنتَ خَيرُ الْمُزِلين إِ فِي ذَالِكَ لآيَات وَإِنكُ لَمُ بتَلين. ثَُّ أَنْ شَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْرنًا آخَرين فَأَرسَلنا فيِيهِم رَسولم مِنْهُمْ أَنْ يعْبُدُ اللهَّه مَا لَكُم مِن إلَهٍ غَيْرُون أَفَل تَ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 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ إِنْهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا ن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 ثُ أَنْ شَأْنَا مِم بعدِهِم قُرونًا آآ آخررين مَا تَسِخُ مِن أَُّةٍ أَجَهَا وَمَا يَْتَأخِرون ثَُّ أَرسَلن رُسُولنَا تَسْرَ كلُل م جَ أَأَُّ تَ الرَّرسُولهَا كَذَّبُوه فَأَتْبَعْنَا بعضهم بعضا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا وأن يؤمنوا لبشريين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه آيه مَهُو آيَة وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتخطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم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 وََّذينَ يُؤْتون مَا آتَووقُلوبُهُم وَجِلَةٌ أَهُم وَقُلوبهُم وَجِلَةٌ أَهُ إلَ رَبّهِم راجِرُون أُلائِكَ يُسارِرونَ فيِي الخَيراتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُون وَلانكَلِّفُ نَفْسًا إِللاا واع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 ما لم يأت ابياؤه الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به ضنه بل جاءهم بالحق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 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ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 وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم يَرْزُقُهُمْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ سُقِلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم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 قالوا رَبَّنَا غَلََتْ عَلَْنَا شِقَوَتناَا وَكُّا وَكَُّا قَوْمَم ضَِّ رَبنَا أَخِْجنَا مِنْهَا فَإِنه دِنَا فَإَِّا ظَالِمُون قَاخْسَأ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا حَتَّى أَن سَوَّكُم